أَم ما ييتَسَأَل أَم ما يتَسَأَل أَم ما يتَسَأَل أَندَاءِ لذين هم فيه <تصفيق> مختلفون الذين هم فيه مختلفون الذين هم فيه كلا سيعلمون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون الم نجعل للارض مهادا الم نجعل, مهادا ألم نجعل مهادا والجبال اوتادا, والجبال أوتادا وَجَعَلَ الْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقَنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا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 شيدا وجعلنا سراجا وهجا وجعلنا سراجا وهجا وجعلنا سراجا وهجا وانزلنا من وَأَ زَلْنا مِنَ المَعْصِاتِمَا أَ سَجاجَ وَأَنْ مِنَ المعْصاتِمَا أَ سجاج رجعه حبا ونباتا بنخرج به حبا ونباتا بنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوما نفخ في الصور يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوما نفخ في الصور يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ في الصور يوم صخ في الصور فتأتون أفاج وخطحة السماء أفكَت أباب وحة السم أفكت أباب وفحة السم أفكت أباب وسيره الجبال فكانت سرابا وسيره الجبال فكانت سرابا وسيره الجبال فكانت سرابا ان جهنم ما كانت من رصادك ان جهنم ما كانت من رصادك ان جهنم ما كانت من رصادك للطاغين مآبا للطاغين مآبا للطاغين مآبا لا بثون فيها احقابا لابثون فيها احقابا لابثون فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذ ق فيض da wala شاب إ ح waقاق إ ح waقاق إ ح waqاق جزاا اا ام فقط جزاا اا ام فقط ان لهم كانوا لا يرجون حسابا ان لهم كانوا كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا باياتنا كذابا وكل شيء احصىناه وكل شيء احصى الله كتابا وكل شيء احصىناه وكل شيء أحصيناه وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا إِنَّ للمتقين مفاذا ان للمتقين مفاذا ان للمتقين مفاذا حدايق وآناء حدا ado Waka waayba a troodo waka waayba a trodokabsan وَكَأْسًا ذَهَبًا لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلا كِذَّابًا لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا جزا من ربك طائا الحسابا جزا من ربك طائا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن الرحمن لا يملكون منه خطابا لا يملكون منه خطابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن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 لا يتَكَمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرحْمَ لَا يَتَكَونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَ الرحْمَان إِلَّا مَنْ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ فَابَا يأَوْمَ يَقُُغُوسُ وَْمَلَا إِكَةُ صَصَّ لَا يَتَكََّمُون لا يتكلمون إلا من اذن له الرحمن لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن إلا من أدن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ذانك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه المآب ذانك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر تَمَسَّى يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ ترابا إنا دمت يدا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا إِن لَّأَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يُنظَرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ويقول الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والنازعات غرقا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والناشطات نشطا الناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابحات سبحا والسابحات سبحا, والسابحات سبحا فالسابقات سبقا ف السابقات سبب ف السابقات سبب المددرات أمرا ف المدّات يوم ترجف الاجفة يوم ترج في يوم ترج في تتبعها الراضفه تتبعها الراضفه تتبعها الراضفه قلوب يومئذ واجفه قلوب يومئذ واجفه قلوب يومئذ واجفه ابصارها خاشعة أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ إِنَّا لَنَضُودٌ فِي الْحَافِرَةِ يَقُولُونَ إِنَّا لَنَضُودٌ فِي الْحَافِرَةِ يَقُولُونَ إِنَّا لَنَضُودٌ فِي الْحَافِرَةِ إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً اذا كنا عظاما نخره قالوا تلك اذا كثرة خاسره قالوا تلك اذا كثرة خاسره قالوا تلك اذا كثرة خاسره فانما هي زجره واحده فانما فانما هي زجرة واحده فاذا هن بالساحره فاذا هن بالساحره فاذا هن بالساحره الا حديث موسى هل اتاك حديث موسى هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذ ناداه بالواد المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى اذْهَب إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى اذْهَب إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَى أَن تزكى تزكى وقل هل لك الى ان تتزكى واهديك الى ربك فتخشى واهديك الى ربك فتخشى إلى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فاراه الايه الكبرى فاراه الايه الكبرى تَمَعَ فكذب وعصا ثم أدبر يسعى ثم أدبر يسعى ثم أدبر يسعى فحشر فلادا فحشر فنادا فحشر فنادا فقال انا ربكم الاعلى فقال انا ربكم الاعلى فقال انا ربكم الاعلى فَأخَذَهُ اللهَّهُ نَكَلَآخَِةِ وَالْإون فَأَخَذَهُ اللهَّهُ نَكَلَآخِاتِ وَالْإون إَِّ في ذَِكَ عجرَةً لمَ يَخْشى إَّ في ذَِكَ لعِجرَةً لمَ يخشى إَّ في ذَِكَ عجرََةً لمَ يَخشى أَنتُمْ أَشَدّ خللق أَمِ السَّم بناه أَنتُ أَشَد خللق أَمِ السَّم بناه أَنتُم أَشَدّ خللق أَمِ السَّم بناه طفق سمكها فسواها طفق سمكها فسواها طفق سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأغطش ليلها بعد ذلك دحاها والأض بعد ذلك دحا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا أَخْرَجَ اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالُ أَرْسَاهَا وَالْجِبَالُ أَرْسَاهَا وَالْجِبَالُ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإذا جت الط تُن كْذَر فَإذ ج ت الط م تُنكْذَ فَإذ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ يوم ييتذكرر إ صُ مسا يوم يتذكرر الإ صُ م وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى فَأَنَّى مَن طَغَى را الحياه الدنيا واثر الحياه الدنيا واثر الحياه الدنيا فان ان الجحيم هي الماوى فان ان من خاف مقام ربه واما من خاف مقام ربه ونهى نفس عن الهوى واما من خاف مقام ربه واما من خاف مقام ربه ونهى نفس عن الهوى واما من خاف مقام من خاف مقام ربه وانا هل افسان الهوى فان الجنه هي الماوى فان الجنه هي فإن الجنة هي المأوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساس أيان مرساها يسألونك أيان مرساها يسألونك عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ إلى ربكم انتهها إلى ربكم يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيًا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيًا إِلَّا شَيْئَةً أَوْ ضُحَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لم إلا شيئا كان لهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا اشيا كان لهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا اشيا إلا شيئا أوضحا يوم يرونها لم يلبثوا إلا اشيا كان فَهُمْ لَوْ يَرَوْنَهَا لَمَّ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيًّا إِلَّا شَيْئَةً أَوْ ضُحَاهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَبَسَ وَتَوَلَّى, عبث وتولى عَدَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَتَّقِى أَوْ يُذَكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى أَوْ يُذَكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى أَوْ يُذَكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى أَمَّا مَنِ, استغنى أما من استغنى هو تصدّى فأنت له تصدّى فأنت له تصدّى وما عليك أن لا يزكّى وما عليك أن وما عليك أن لا يزكّى وإنما من جاءك يسعى وإنما من جاءك يسعى م م جَأَكَ يَسْع وَهُو يَخْشى وَهُو يَخْشى وَهُو يَخْشى فَأَن تَعَْه تَلََا فَأَن تَعَْه تَلََا فَأَن تَعَْه تَلََا كَلّ إِه تَذكِه كَل إِه تَذكرِه كَلّ إِه كلا انها تذكره كلا انها تذكره كلا انها تذكره من شاء ذكر من شاء ذكر من شاء ذكر في صفحك الكرمه في صفحك الكرمه مرفوعه مطهره مرفوعه مطهره مرفوعه مطهره بايدي سفره بايدي سفره بايدي سفره كرام برره كرام برره, كرام بررة الإسان ب الإسانما أكف ق الإسان ب الإسانما أكف الإسان ب الإسانما من أي شيء خلقه من اي شيء خلقه من اي شيء خلقه من نقطه خلقه فقدره من نقطه خلقه فقدره من نقطه خلقه فقدره سَبِيلًا يَسَّرًا ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرًا ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرًا ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثم أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شاء أن ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ بما امره فالينظر الانسان الى طعامه اسئله ينظر الانسان الى طعامه اسئله طعامه ص الم أ ص لا صط الم أ ص لا صط الم أ ص م شقق الأرب ش شَقَّطْنَا الأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَطَّافًا وَعِنَبًا وَقَطَّافًا وَعِنَبًا وَقَطَّافًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا Wazay tununawanaxla Wazay tununa Waxla waxada Iqaquba waqada Iqaquba فاكهه وابا فاكهه وابا فاكهه وابا متى علكم متى علكم ولانامكم متى علكم متى علكم ولانامكم متى علكم متى علكم إذا ج تق يتَإذا ج تق يتإذا ج تق ي يفر المؤ من أحي الرء من اخيه وما في الرء من اخيه وأمه وأبيه, وامه وابيه وامه وابيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه وصاحبته وبنيه وصاحبته وبنيه وصاحبته وبنيه وصاحبته وبنيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم اذا شان لكل امرئ منهم يومئذ شأن يقلي لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغلي لكل امرئ منهم يومئذ شأن يقلي كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ وجوه يومئذ مسرّه ضاحكة مستبشره وضحكة مستبشره وضحكة مستبشرة, مستبشره ووجوه يومئذ اليها غبره ووجوه يومئذٍ عليها غبرة ترهقها قترة ترهقها قترة ترهقها قترة أولائك هم الكفرة فجروا أولائك هم ألا يكلهم الكفرة فجر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس كورت اذا الشمس كورت اذا الشمس كورت وَإذاجُ كَدت وَإذاجُ كدت وإذا الجبال صيرة وإذا الجبال صيرة وإذا الجبال صيرة وإذا العشار غطلة وإذا العش غَبطلة وإذا العش غَبطلة وإذا الْمَوْحُوشُ حُشِرَتْ وإذا الْمَوْحُوشُ حُشِرَتْ وإذا الْمَوْحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وإذا الموددة تصؤلة وإذا المؤدة تصؤلة وإذا المدة تُصؤلة بإذا بن قلة بإضا بن قلة بإضا بن قلة وإذا الصح خ شيرة وإذا الصح ف شيرة وإذا وإ السماء ووك ط وإذا السماء ووك وإذا السماء ووكوش ط وإذا الجحيم صرات وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُذْنِفَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُذْنِفَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُذْنِفَتْ أَلَمْ نَفْسٍ مَّا أحضرت علمت نفس ما احضرت نفس ما احضرت علمت نفس ما احضرت علمت, ما أحضرت علمت, ما أحضرت علمت ما أحضرت فلا اقسم بالخنس فلا أوبص بالِخَّس فَلا أوبِم بالخَّس الجوار الكَُّس الجوار الكُس الجوار الكَُّ والليل إذا عس عس والليْلِ إذَا عَحَاس والليلِ إذَا أَسحَاس وَصدَحِ إذَا تَنَفَّس وَصدَحِ إذَا تَنَفَّس غصحِ إذَا تَنَفَّس إِهُ لََم رَسُولٍ كَرم إِهُ هُوَ لَقَوْمٌ رَسُولٌ كَرِيمٌ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٌ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٌ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي مُطَاعِن ثُمَّ آمِن وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُون وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُون وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُون وَلَقَد رَآهُ بِالأُفُقِ الْمُبِين وَلَقَد وَ قدَرَأَهُ بالِأُصق مبين وَماَا هو عَلَ الغي ببقين وَمَا هو عَلَ الغي ببقين وَماَا هو عَلَ الغي ببقين وَما هو بق ل شيء وما هو بقول شيطان الرجيم وما هو بقول شيطان الرجيم فا اين تذهبون فا اين تذهبون فأين تذهبون فأين تذهبون إنه وإلا ذكر للعالمين إنه وإلا ذكر للعالمين إنه وإلا ذكر للعالمين لمن شاء من قم ان لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء سَاءُونَ إِنَّمَا أن يَشَاءُ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَمَا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء فطرت اِذَا الْكواكبُ انتثرتْ وَاِذَا الْكواكبُ انتثرتْ وَاِذَا الْكواكبُ انتثرتْ وَاِذَا الْبِحارُ فُجِّرَتْ وَاِذَا الْبِحارُ فُجِّرَتْ وَاِذَا الْبِحارُ فُجِّرَتْ وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ علمت نفس ما قدمت واخرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم ما غرك بربك ما غرك بربك الكريم ما غرك بربك الكريم يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك من الذي خلقك فسواك فعدلك من الذي خلقك فسواك فعدلك في ايي صورة ما شاء اركبك ايي صورة ما شاء اركبك صورة ما شاء أركبك, صورة ما شاء اركبك كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين الا عليكم لحافظين الا عليكم لحافظين الا عليكم لحافظين Ker كاتبين Kerram kätegü Kerramanın kägü Kerramanın kätegü Kerramanın kägü يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَذْرَارَ لَفِي لَعِينٍ وَإِنَّ الْأَذْرَارَ لَفِي لَعِينٍ وَإِنَّ الْأَذْرَارَ لَفِي وَإِنَّ الْفُجَّارَ فِي جَهَنَّمَ ۖ وَإِنَّ الْفُجَّارَ فِي جَهَنَّمَ ۖ فِي جَهَنَّمَ ۖ يَصْلَوْنَهَا يوم الدين يَصْلَوْنَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَئِذٍ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا ف لل ش يوم لا تلك نَففس ش والأَم يم إ يوم لا تك نَفس لفس ش لا تملك نفس لنفس يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئ لله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين ويل للمطففين ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس الذين اذا افتانوا على الناس يستوفون الذين اذا افتانوا على الناس يستوفون واذا كانوا هم اوزنهم يخسرون واذا كانوا هم يخسرون فَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ فَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ فَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ, ليوم عظيم لِرَبِّ الْعَالَمِينَ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لفي سجين كلا ان كتابا الفجار لفي سجين كلا ان كتابا الفجار لفي سجين وما ادراك ما سجين وما ما سجين ما ادراك ما سجين كتاب مرقوم كتاب مرقوم كتاب مرقوم وين يومئذ للمكذبين وين يومئذ للمكذبين Oiu yoma id الذين يكذبون بيوم الدين الذين يكذبون بيوم الدين الذين يكذبون وما يكذب به إلا كل معتد افين وما يكذب به الاكم معتد افين وََا يكَِّبُ بِهين إلا قُّ متد أسين إ تُطلَ عَلَهِ آياتُناَا قَالَأَسطير الأوين إ تُطْلَ عَلَهِ آياتُناَا قَالَ أأَسطير الأْولين إ تُلَ عَلَهِ آياتُناَا قَالَ أسطير الأولين كََّ ببل روونَعد قُلوبِهِم ما كانوا يَسِبون كَ لبلَ رونَعَد قُلوبِهِم ما كانوا يَكْسجون كََّبل رونَعَد قُلوبِهِم كانوا كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقالُ هَذَا الَّذِي كنتم به قَّ يُقالال هذا الذي تَُ بتُكَذذبون ثمَُّ كلا إن كتاب الأبرار في علين كتاب الأبرار في علين كلا إن كتاب الأبرار في علين وما أدراك ما علين ما ادراك ما يعنون وما ادراك ما يعنون كتاب مرقوم يا كتاب مرقوم يا كتاب مرقوم المقربون المقربون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم على الأراضي ثَنَّائِم تَارِفُ فِي وُجُوهِهِم نَضْرَةً ثَنَّائِم تَارِفُ فِي وُجُوهِهِم نَضْرَةً ثَنَّائِم تَارِفُ فِي وُجُوهِهِم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ختامه مسك وَمِنْ ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْمِينٍ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْمِينٍ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْمِينٍ أَلَمْ نَشْرَحْ بِهِمْ يشرب بها يشرب بها ان من يشرط بها المقربون ان من يشرط الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون مروا بهم يتغامزون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قُلُوبُهُمْ صَفِينٌ فَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قُلُوبُهُمْ صَفِينٌ فَإِذَا انقَلَبُوا وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ما ارسل عليهم حافظين وما ارسل عليهم حافظين فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون تَاللَّيْلِ الْمُبِينِ آمنوا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا هل ثوب الكفر ما كانوا يفعلون هل ثوب الكفر ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسمِ اللههِ الرَّحْمنَ الرَّحيم إ السم أ شَفقت إذ السماء شَقت إذ السماء شَقت, شقت وأدينِنَتْ رَبّهَا وَشقت وَدينِنَتْ م رَبّهَا وَوشقت وأدينِنَتني وإذل الأاررضو مددة وإذل الأرض مدت وإذل الأرض مدد. وَلقتْ ما فيها وتخللتت وَأَقَتْ ما فيها وتخللتت وَأَقتْ ما فيها وتخللتت وَذِنَتْ لرببّه وَوحوقت أذِنَْ لرببّه وَوحوقت أذنَْ لرببّه وحوق يا أيه الإ سَُ إِك كادِف إلى ربّكَ كدح انك كادح الى ربك كدحا فملاق يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا انك كادح الى ربك كدحا يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا انك كادح الى ربك كدحا فام لاقي فاما من اوتي كتابه بيمينه فاما من اوتي كتابه بيمينه فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيُنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ يقلب الى اهله مسرورا وينقلب الى اهله مسرورا وامما من اوتي كتابه وراء ظهره وامما من اوتي كتابه وراء ظهره مَن أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا وَيَصْلَى سَعِيرًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أهله إهُ كان في أَهل مَسوور إ كان فيِي أَهلهِ مسوور إهُ كان في أَهل مَسوور إ كان فيِي أَهْلهِ مَسوور انهم كان في اهل مثور انهم ظنوا ان لن يحوق انهم ظنوا ان ظن فلا ان ربه كان به بصيرا بلا ان ربه كان به بصيرا بلا ان ربه كان به بصيرا فلا اقسم بالشفق فلا اقسم بالشفق فلا اقسم بالشفق والليل وما وَسَقَ والليل وما وسق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق والقمر اذا اتسق والقمر اذا اتسق لتركب طبقا عن طبق لتركب لا تركبوا طبق عن طبق لا يؤمنون فما لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون وإذا قُرِ عليهم القرآن لا يسجدون الذين كفروا يكذبون بل الذين كفروا يكذبون بل الذين كفروا يكذبون والله اعلم بما يوعون والله اعلم بما يوعون والله اعلم بما يوعون فدشرهم بعذاب اليم فدشرهم بعذاب اليم إلاَّ الذينَ آمَنوا وَمِنُ الصَّالِحَاتِلَهُ أَجرٌ غَيير مَمنُّْ إِللااَّنَ إِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَاءَ إِذَا تَبَرَّجَتْ الْبُرُوجُ اِذَا فِي الْبُرُوجِ وَالسَّمَاءِ إِذَا فِي الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ, واليوم الموعود وشاهد ومشهود وشاهد ومشهود بَشَهِيدٍ وَمَشْهُودٌ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ إِنَّ النَّارَ ذَاتَ وَقُودٍ إِنَّ النَّارَ اذهم عليها قعنود اذهم عليها قعنود اذهم عليها قعنود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وَما نَقومَ مِهم إلا أي يُؤمِوا بالِلههِ اللازيز الحم وَما نَقومَ مِهُ إلا أي يُؤمنِ بالِلههِ الَّ زيز الحم وَما نَقومَ منِهُ إلا أي يُؤمِنوا بالِلههِ ال الذي له ملك السماوات الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد الذي له ملك السماوات الذي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 فَلَهُم ما ذاابُ جَهَن النَّم وَلَهُم معذاابُ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم وما ودعهم عذاب حريق ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات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 لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ إِنَّ الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تحتها الْأَنْهَارُ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لشديد إن ان بطش ربك لشديد ان بطش ربك لشديد ان بطش ربك لشديد ان بطش ربك لشديد إِنَّ بَأْسَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ إِنَّهُ هُوَ هُوَ الغصور وَدُنُودٌ وَهُوَ الْغَفُورُ وَدُنُودٌ وَهُوَ الْغَفُورُ وَدُنُودٌ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ ذُو العرش المجيد ذو العرش المجيد فعال لما يريد فعال لما يريد فعال لما يريد, فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود هل اتىك حديث الجنود هل اتىك حديث الجنون يرون وسموند يرون وسموند يرون وسموند للذين كفروا في تكذيب كفروا في تكذيب للذين في تكذيب والله من وراءهم حفيظ والله من وراء اللَّهُ مِنْ وَرَائِهِ مُحِيطٌ ذَلِكَ الْقُرْآنُ مَجِيدٌ ذَلِكَ الْقُرْآنُ مَجِيدٌ في لوح محفوظ في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا النجوم الساقبة النجوم الساقبة النجوم الساقبة ان كل نفس لما عليها حافظ ان كل نفس لما عليها حافظ كل نفس لما عليها حافظ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِنْ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ بغَ منائثق يخرج من ب ي الصُب والتراائ يخرج من ب ي الصُب والتراائ يخرج م ب ي الصُب انه على رجع لقادك انه على رجع لقادك انه على رجع لقادك يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر, يوم تبل السرائر فَأَنَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرَ فَأَنَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرَ فَأَنَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرَ وَالسَّمَاءُ All is wonder, all Ab that is father, all ab that is إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ وَمَا هُوَ, بالهزل وما هو, بالهزل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا انهم يكيدون كيدا انهم يكيدون كيدا انهم يكيدون كيدا يكيدون كيدا واكيد كيدا واكيد كيدا واكيد كيدا فمهل للكافرين تمهل للكافرين امهلهم تَمَهَّلْ لِلْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ وَانظُرْ تَمَهَّلْ لِلْكَافِرِينَ تَمَهَّلْ لِلْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ وَانظُرْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ سبّ حسم ربّك الأعلى سبّ حسم ربك الأعَلى سَبّ حسم ربك الأعلى الذي خنق صسم الذي خنق صسم الذي خنق صسم وال قّ فهدا والذي أصْج المرة والَّذ أخْرج الم والَّذ أصْرج م فجعلهُ غسا أن أحوى فجلَهُ غسا أنْ أحوى فجعلهُ أحوى سنقرئك فالا تنسى سنقرئك فالا تنسى سنقرئك فالا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى الا ما شاء الله وَ يعلمم الجَهْرَ وَماَا يَخَْى إَِّا م شَ الله إِهُ يَعلمم الجَهْرَ وَماَا يَخْصَى وَن يَسِركَلهِ صاء وَن يَسِْركَلِ الصاء وَن يَسِركَل صاء فَدَكِ تذكر ان نفعه الذكرى فذكر ان نفعه الذكرى سيتذكر من يخشى سيتذكر من يخشى سيتذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى, ويتجنبها الأشقى الذي يضل النار الكبرى الذي يضل النار الذي يضل النار الكبرى لا يموت فيها ولا يحيا لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى قد افلح من فزك قد افلح من فزك وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا بل تؤثرون الحياه الدنيا بل تؤثرون الدنيا بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِ ه غَان الصحف الصُح فيِيأُول إَِّهَا غَان ف الصّحُ فيِيأُول إَِّه غَلَ ف الصّح فيِيأُول صُحُ ف إغَرهمَ وَموسَ صُحُ في إبَرهمَ وَموسَ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث الغاشية هل اتاك حديث الغاشيه هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه وجوه يومئذ وذو هي يومئذ خاشعه عامله ناصبه عامله ناصبه عامله ناصبه تسلى نارا حاميه تسلى نارا, نارا, نارا حاميه تسقى من عين انيه تسقى من عين انيه تسقى من عين انيه ليسهُ طام إلا مِظري ليسلَهُ طام إلا مِظري ليسلَهُ طمون إلا مِنضري لا ييسمِ وَلا يُقْن منِ ج لا يُيسم وَلا يُقْن من ج لا يسمن ولا يغني من جوع ووجوه يومئذ نائمه وجوه يومئذ نائمه وجوه يومئذ نائمه لسعيها راضيه في جنات عاليه في جنة عاليه في جنة عاليه لا تسمع فيها لاغية لا تسمع فيها لاغيه لا تسمع فيها فيها عيون جارية فيها عيون جارية فيها عيون جارية فيها سرر مرفوعة فيها سرر مرفوعة فيها سرر مرفوعه واكواج موضوعه واكواج موضوعه واكواج موضوعه ونمارق مصفوفه ونمارق مصفوفه ونمارق مصفوفه وزرابي ممدوسه وزرابي افلا ينظرون إلى الابن كيف خلقت افلا ينظرون الى الابن كيف خلقت افلا ينظرون الى الابن كيف خلقت وان السمائي كيف رفعت وان كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعة وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت الأرض كيف سطح فذكر إما أن تذّد. تذكر انما انت مذكّر تذكر انما انت مذكّر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفّ إلا من تولى وكفر فيعذبهم الله العذاب الأكبر فيعذبهم الله العذاب الأكبر فيعذبهم الله العذاب الأكبر إنا إلينا إيابهم إنا إلينا إيابهم إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والساجد والساجد والساجد وليال العشر وليال العشر وليال العشر والشفع والوتر والشفع والوتر والشفع والوتر والليل إذا يس والليل اذا يس والليل اذا يس هل في ذلك قسم لذي حجر هل في ذلك قسم حجر هل في ذلك قسم لذي ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد ذات العماد ارم ذات العماد ذات العماد ارم ذات العماد ذات العماد التي لم يخنق ممثلها في الب إ لم يخنق ممثلها في الباند إ لم يخنق ممثلها في الباند وَتمود الذي جاب الصحدوان وَتمود الذي جاب الصحدوان وَثَمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَةَ دَوَّادَ فَشِقَّعْنَاهُمْ ذِي الْأَوْتَادِ فَشِقَّعْنَاهُمْ ذِي الْأَوْتَادِ الذين طغوا في البناد الذين طغوا <في> البناد الذين طغوا <في> البناد ساكثروا فيها الفساد ساكثروا فيها الفساد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 رََّكَ للَن مِ الصد إ رَبَّكَلَن مِصَد فَأََّإِن سَانُوا إذَا مَبَتَلَهُ رَبّ فَأكْرَمَهُ وَنَعَامَ فَأكْرَمَهُ وَنَعَامَهُ فَيَقُولُ ربي أكرما فأما الإنسان سان اذا مد كلاه ربه فاكرمه ونعمه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما فامن الانسان اذا مد كلاه ربه فاكرمه ونعمه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما وَأَمَّا إِذَا مُبْتُلِاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ وَأَمَّا إِذَا مَدَّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ وَأَمَّا إذا مَكَّنَّاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهانَنَ كَلَّا بَلْ لاَ تُكْرِمُونَ اليَتِيمَ كَلَّا بَلْ لاَ تُكْرِمُونَ اليَتِيمَ كَلَّا ولا تتحان على طعام المسكين مِ مِسكين وَلا تتح رَبّونَ عَلَ ق مِ مِسكين وَلا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلَ اللِّمَاءِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلَ اللِّمَاءِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلَ اللِّمَاءِ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا حُبًّا جَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا, صفا يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ لَهُ الذِّكْرَى وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّهُ لَهُ الْفِتْأُ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الإنسان وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى تَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي تَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ اقول يا ليتني قدمت لحياتي فيوم يخذ الله يعذب عذابه احد فيوم يخذ الله يعذب عذابه احد فيوم الله يعذب عذابه فلد ولا يوثق وساطه احد فل ولا يوثق وساطه احد ولا يوثق وساطه احد يا ارجعي الى ربك راضيه يا رب كراضيه نرضيه ارجعي ارجعي الى ربك راضيه رضيا كراضيه مرضيا ارجئي الى ربك راضيه مرضيا عبادي فدخلي في عبادي فدخلي في عبادي فدخلي في عبادي, فدخلي في عبادي. فدخلي في عبادي. ادخِلني في عبادك وادخلني جناتك وادخلني جناتك وادخلني جناتك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا هذاذ لا أقسم به هذاذ لا أقسم به البلد وأأَن تتحّ بهذا البلد وأأَن تتحّم بذاذا البلَد وأأَن تتحّ بذاذا البلد وَالد وَما وَد وَوالد وَما وَلَذ وَالد وَما وَز لقد خلَق الإ سا في كبد لقد خلَق الإم ساان فيكبد لقد خللَق الإم ساان في كبد ايحسب الذين يقدر عليه احد ايحسب الذين يقدر عليه أحد ايحسب الذين يقدر عليه احد يقول اهلكتما ما لنبدا يقول اهلكتما ما لنبدا يَقُولُ أَهْلَكْتُمَا لَنُبَذَا أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَيَحْسَبُ ولسانه وشفتا ولسانه وشفتا ولسانه وشفتا وهديناهم نجدين وهديناهم نجدين وهديناهم نجدين فلنقتحم العقبه وما اادرى كمال عقده وما ادرى كمال عقده وما ادرى كمال عقده فكر طب في يوم في مسقطه او اطعام في يوم منتمسقده او يوم منتمسقده يتيما غامقربه يتيما أو يتيما غامقربه او مسكينا ذمتربه او او مسكينا ندامت ربه ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصدق وتواصوا بالمغفرة ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصدق وتواصوا بالمغفرة ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصدق وتواصوا بالمغفرة أولائك أصحاب الميمنة أولائك أصحاب الميمنة أولائك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشأمة عليهم نار نوقصد عليهم نار نوقصد عليهم نار نوقصد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم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 والشمس وضحاها والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والقمر اذا تلاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جناها والنهار اذا جناها والنهار اذا جناها والليل اذا يقشاها لَيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا, والسماء وما بناها, والسماء وما بناها وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فِطْرَتَهَا وَتَقْوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فِطْرَتَهَا وَتَقْوَاهَا فالهمها فطورها وتقواها قد اسلح من زكاها من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دسرها وقد خاب من دسرها كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها اذا بعث اشقاها اذا فَ قالَا لهُ رَسُن اللهَّ ل قَةَ الله وَسُقياهَا فَقالَا لَهُ رَسُول اللهَّ ل قَ الله وَسُقهَا فَقالَا لهُ رَسُول اللهَّ فكذبوه فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم غضبا بهم فسواها فسواها فكذبوه فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم غضبا بهم فسواها فَسَووهاَا فكَذَّبُ فَكَذَّبُوه, فكذبوه فَعقَُوهَا فَدَمدَمَا عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِدَم بِهِمْ فَسَووهاَا فَسَووهاَا يَخافُ أقُبَهَا فَول يَخافُ أُقُبَهَا ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والليل اذا يغشى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى إِذَا تَجَلَّى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى إِ تَعْيَكُمْ لَشَتك إِ تَعَكُمْ لَشَك فَأَمَّا منَنْ أَعْطَااوَتَّ قَاافَأَم م منَنْ أَعْطَااوَتَّ قَاافَأَمَّ منَنْ أَعْطَااوَتَّقالَا وَصَدَ قَ بِمِشُسْنَهاَا وَصَدَّ قَ بِمشُْنَهاَا وَصَدََّ قَابمشُسْنهاَا فَسَنُ يَصُِه لِ يُسْر فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى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 وإن علينا للهدى وإن علينا لَنَا لِلآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ لَنَا لِلآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ لَنَا لِلآخِرَةِ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا فَأَنذَرْتُصُم نَارًا ٱسْتَلَظَى كُم نَارًا تَلَظَّى فَأَنذَرْتُكُم نَارًا, فأنذرتكم نارا, تلظى فأنذرتكم نارا تلظى فان ضربتكم نارا فان ضربتكم نارا تلظى فان لا يفلاها إلا الاشقى لا يفلاها لا يصلها الا الاشقاء الذي كذب وتولى والذي كذب وتغلى والذي كذب وتولى, وتولى, وتولى وسيجنن بها اتى جن نبها الاثقا الذي يؤتي مالهم يتزكى الذي يؤتي مالهم يتزكى الذي يؤتي مالهم يتزكى>, <الذي يؤتي> ما <له> يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزا وما لأحد, وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَإِلَّا إِلَّ غتِضَ أَوجهِ رَبّه نل وَلَا سَسَ يَبَّ فل سَوسَ يضَّ فلَا سَوسَ يَقَّ بِسمِ اللهَّهِ الرَّحمنَان الرَّحيِيم بِسمِ اللههِ اللَّهِ الرَّحْمَان الرَّحيِيم وَالضُّحَى وَالضُّحَى وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى مَا وَلاآخة خَير لك منِ الأُى وَلاآخررة خَيرُ لك من الأُولى وَآخرَِة خَير لك منِ الأُولى وَلا سفَ يأطكَ رّكَ فَتَرب وَلا سفَ يأطك رّكَ فَتَرب وَلا سفَ ييعطكَ رّكَ فَتَرب alam ya jde kayatiman saawa alam ya jde kayatiman saawa alam ya jde kayatiman saawa Ojadaka boo la وَوَجَدَ كَضًا لَمْ يَشْهَدَا ووجدك عائلا ساغنى ووجدك عائلا ساغنى ووجدك عائلا ساغنى فامن اليتيم فلا تقهر فامن اليتيم فلا تقهر فامن اليتيم فلا تقهر وَأََّ السَّ إِلَ فَلَا كَنهَضُ وَأَنَّ السَّ إِلَ فَلكَنهَضْ وَأَنَّ السَّ إِلَ فَلَا كَنهَرْ وَأََّا بِنِعممَةِ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ كُفْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ كُفْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا, لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا فإنما العسر يسرا فإنما العسر انَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وإلى ربك فرغب وإلى ربك فرغب وإلى ربك فرغب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والتين والزيتون والتين والزيتون وطورسين وطورسين وطور وهذا البلد الأمين وهذا البلد الامين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم لقد خلقنا الانسان في لقد خلقنا الانسان أحسن تقون ثم رددناه اسفل سافلين ثم رددناه اسفل سافلين ثم سافلين إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ Fama yo kat de bon kanbar donbidima yo kat de bon kanbar donbidima yo kat de اليس الله باحكم الحاكم اليس الله باحكم الحاكم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم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 اقرا ربك الاكرم اقرا ربك الذي علم في القلم الذي علم في القلم الذي علم في القلم علم الانسان ما لم علم الإنسان ما لم يعلم الَّمَ الْإِنْسَانُ ما لَمْ يَعْلَمْ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى كَلَّا ليطغى ان لا يطغى رااهو الثغنا رااهو الثغنا رااهو الثغنا ان الى ربك الرجاء ارأيت النجيا ينهى ارأيت النجيا ينهى ارأيت النجيا ينهى عبدا اذا صلى عبدا اذا صلى عبدا اذا صلى, عبدا إذا صلى كان على الهدى او امر بالتقوى او امر بالتقوى او امر بالتقوى ارايت ان كذب ارايت ان كذب وتولى الما لن بان الله يرى الما لن بان الله يرى الما لن بان الله يرى كلا لا ان لم ينتهل نسف ان نابيه كلا لا ان لم ينتهل نسف ان ناصيه كاذبه الخاطئه ناصيه كاذبه الخاطئه ناصيه كاذبه الخاطئه فليدعونا ديه فليدعونا ديه فليدعونا ديه سدغ الزبانية سدغ الزبانية سدغ الزبانية كل لا تط هو جده مقابا لا تط هو جده م لا تط هو جده بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ان انزلناه في ليله القدر ليلة القدر إنا في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر وما ما ليلة القدر واما ادرك مَا ليله القدر ليله القدر خير من 1000 شهر ليله القدر خير من 1000 شهر ليله القدر خير من 1000 شهر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 كانت الروح فيها باذن ربهم من كل امر والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي سلام هي سلام هي حتى نطلع الفجر سلامه سلامه سلامه حتى نطلع فجر سلامه سلامه سلامه حتى نطلع فجر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم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 فِيهَا تُسَبُّ قِيَمًا فِيهَا تُسَبُّ قِيَمًا فِيهَا تُسَبُّ قِيَمًا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا وَماَا تَصفَو قلَّ أُتُن كتابذَ إللا مِنْ بدم جأَ من بين وَماَا تَصَوقللَّ أُتونٌن كتابذَ إلا مِن بم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 إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وما أمروا إلا ليعبدوا الله إِلَّا لِنَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ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 جار جهنم ما خالدين فيها اولائك هم شر البريه اولائك هم شر البريه ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار في نار جهنم خالدين فيها اولائك هم شر البريه اولائك هم شر البريه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولائك هم خير البريه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رب اللهم عنهم رضوا ان عنه رب اللهم عنهم رضوا ان عنه ذلك لمن خشى ربّه جزاؤهم عند ربهم جنات جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رب اللهم انهم رضوا ان رب ذلِكَ للًَا خَشْم يَ رََّ جَزَاءُهُم إدَ رَبِّم جََّات جََّ سُدن تَجِ تَحِهَا الأأَنهَا خَالدِينَ فيِيهَا أَبَدَا رَبِيَ اللهَّهُ عَنهُم وَرَبُ أن عنه ربنا اللهم انهم مرضوا ان ذلك لمن خشى ربه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها اذا زلزلت الارض زلزالها اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَسْقَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَسْقَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَسْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا وقال الانسان ما لها وقال الانسان ما لها وقال الانسان ما لها ما لها يومئذ تحدث تحدّثُ أظها يم إد تحدّثُ أخبها يم إد تحّث أخبها بأن ربك أوحا لها بأن ربك أوحا لها إذ يصدر الناس أشتاتاً يرون أحمالهم يوم إذ يصدر الناس أشتاتاً أحمالهم يومئذ ينفطر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم فمن يحمل مثقال ذرة خيرا يرا فمن يحمل مثقال ذرة خيرا يرا فمن يحمل مثقال ومن يعمل مثقال ذره خيرا ويرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى ومن يعمل مثقال ذره ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى ومن يحمل مثقال ذره شر يرا فن... بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم العاديات ضبحا العاديات ضبحا العاديات ضبحا, ضبحاً فالثوريات قدحا فالنوريات قد حن فالنوريات قد حن فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فاثرنا به نقعا فاثرنا به نقعا فاثرنا به نقعا فمسقنا به جنانا فمسقنا به سَمَوْتَ قَنَّ بِهِ جَنَّ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُود اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُود اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُود وإنه على ذلك لشهيد وَإِنَّهُمْ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُمْ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ افلا يحلم اذا بحسر ما في القضب افلا يحلم اذا بحسر ما في في القضب وحصن ما في السدن وَح الصلَمَا في الصّدُون إِ رَبَّهُ بِهِمْ يَوومَائِ بَِّ خَذِي إ رَبَّهُ بِهِم يَومَائِ بَِّ خَذِي بِهِمْ يَوومَائِ بَِّ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعه القارعه القارعه ما القارعه ما القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه وما كم القارئ وما ادراك ما القارئ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون وَتَكُونُ الْجِبَالُ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ وَتَكُونُ الجبال كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَإِنَّ لَنَا سَقَطَ مَوَازِينُ فَإِنَّ لَنَا سَقَطَ مَوَازِينُ فَإِنَّ لَنَا في في العيشه الروضيه فهو في العيشه الروضيه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثف الهاكم حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر ذَرْتُمْ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا سوف تعلمون كلا سوف, كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما يقين لو تعلمون علما لو تعلمون علما يقين ترون الا الجحيم, الجحيم ترون الجحيم ثم لا ترونها حينا يقين ثم لا عين حينا ثم لا ترونها عينا يقين ثم لا تسالن يومئذ عليم ثم لا يومئذ لا تسأل يومئذ عني بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والاص والاص والاص ان الانسان لفي خسر ان الانسان انل في خسر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق <تصفيق> وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وين لكل همزه لمزه وين لكل وَإيلُ لِكُِّهُ مَزَةِ الْ النُمَزَةِِ جَمَعَ يجَمَع وَعَدَّدَهُ لَ وَعدَّدَهُ مِ الذيذْ يجَمَع ماَا لَ وَعددَّدَهُِ الذيذْ يجمَع يَحْسَبُ أن مَا لَهُ يَحْسَبُ أن مَا لَهُ أأَخْلََدَ يحْسَبُ أن ماَا كلا لينبذن في الحطمه كلا لينبذن في الحطمه كلا لينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه, وما أدراك ما الحطمة انا ادراك ملحقنا نار الله الموقده نار الله الموقده نار الله الموقده نار الله الموقده نار الله الموقده نار الله الموقده التي تطلع على الاسفيده التي تطلع على الاسفيده التي تطلع على الاسفيده انها عليهم مقصده انها عليهم مقصده انها عليهم مقصده في عمد مدده في عمد مدده في امد مدده بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا تطميهم بحجاره سجين تطميهم بحجاره سجين تطميهم بحجاره سجين فجعلهم كاصم مكين جهُ كَعَصٍ ص مك فجعلهُ ك صك بسم اللههِ الرَّحم الرحيين بسم اللههِ الرَّحم الرحيين بسم اللههِ الرَّحم الرحيين ل في قش إ في قيش إى فيه رحلة الشت الصْ إ في رحلة الشت الصْ إى فيم رحلة الشت الص فليع َ هذا البنيت فليعب ر هذا لعبُدُ رَب هذا البَ الذي أقنَهُ لجوع وَآمَنَهُ مِن, من خَْ الذي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ارايت الذي يكذب بالدين ارايت الذي يكذب بالدين رأيت الذي يكّب بالدينم فذلك الذي ييدُمين فذلكك الذي ييدُّمين فذلكك الذي ييدُتين ولا يحبّ على طعام المسكين ولا يحبّ على طعام المسكين ولا يحبّ على طعام المسكين فول للمصم طويل للمصلين طويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذينهم يراءون الذينهم يراءون الذينهم يراءون ويمنعون الماء ويمنعون الماء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك الكوثر ان اعطيناك الكوثر طَهَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَذَى فَإِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَذَى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 لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِكُمْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِكُمْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِكُمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ إذا جاء نصر الله والفتح نصر الله والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا ابي لهب وتب ما اقنى عنه ماله وما كسب ما اقنى عنه ماله وما ما اقنى عنه ماله وما كسب سيصلى ناراً ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ قِيلَ دِها احد مَصدا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد قل هو الله احد قل هو الله احد الله الصمد الله الصمد، الله الصمد لم يلد ولم يولد يلد ولم يولد لم يلد يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا احد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كل الأذُ ب رّ الحاق كل أنذ ب ربّ الحاق كل أنذُ ب رّ الحاقَ م شَدّ م خللَقَ م شَدّ م خللَقَ م شَدّ م خللَقَ وَم شَ غاس إ وَق وَم شَدّ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 ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ بربنا قل أعوذ برب الناس. أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس ملك, الناس ملك الناس اَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور <الناس> من الجنة والناس, <من الجنة والناس> الجنة والناس